واهدني ويسر الهدى إليّ وانصرني على من بغى علي رب جعلني لك شكورا لك ذاكرا لك راهبا لك متواعا إليك مخبتا أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي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 يا سليلوا الله الله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 صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب والطول وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 هذه النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَم أنتم لا تَبْصِرُونَ يَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّن شَيْءٍ كُلُّ أمر ما كسب رهين وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لقو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ الله أكبر الله رمع الله من حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 أَمْ تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم فاهون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين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 وَإِنْ يَرَوْكِ سَبَّمٌ مِنَ السَّمَاءِ ساقطٍ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعُّونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُمْ شَيْأٌ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ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 بمنا ولك الله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 Assalamu alaykum wa rahmatullah